انني او من صوت اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والاء لامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمه لاتبعت الشيطان الا قليلا